إذا أردت أن تعرف أنت في الجنة أم أنت في النار فانظر من تحبه فإن كنت ممن يحبون الله ورسوله إن كنت ممن يحبون الصحابة وممن يحبون عباد الله الصالحين فأبشر فأنت معهم أي أنت في الجنة إن كنت ممن يبغضون أهل الطاعة فخف على نفسك خف على قلبك خف على خاتمتك فإن على بغدك وأنت تاره لأهل الطاعة ولأهل الصلاح فأنت في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبب وتحديدا قال أنت أنت مع من أحببت قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فالله عز وجل جعل الأرواح تميل إلى بعضها وإلى أشباهها أكرر إن وجدت قلبك يميل إلى أهل المعاصي وحب أهل المعاصي وحب المعصية نعوذ بالله من الشر الساكن في قلبك فإن وجدت نفسك مع أهل الطاعة أبشر وسل الله استقامة الطاعة وحب الطاعة وحب أهل الطاعة أن يديم عليك هذه حتى الممال وسل الله أن يثبت قلبك على دينه